إثنان، استمع إلى الجمل بأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، يعطي الكبار مصاريف الجيب للأطفال إثنان، زيارة الأقارب من أجمل عاداتنا ثلاثة، يرتدي الأطفال الملابس العيدية للأعياد أربعة، نتجه إلى المساجد لنصلي صلاة العيد خمسة، احتفل الناس بالأعياد بفرح كبير ستة، نقدم الحلويات لضيوفنا سبعة، نعطي الهدايا للأطفال في دار الأيتام